فتاة عفيفة وشيخا لا يستحب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فتاة عفيفة وَشَيْفًا لَا يَسْتَحْرِمْ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ فتاة عفيفة وَشَيْفًا لَا يَسْتَحْرِمْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا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 لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمداً عبدهم ورسولهم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتذا بهديه إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة الكرام فتاة عفيفة وشيخ لا يستحي هذا هو أخوان خطبتي مع حضراتكم في هذه الجمعة الميمونة المباركة وحتى لا تشتت إذ أذهان إخواني وأخواني فتعالوا بنا لنتناول الخطبة من خلال سلاسة محاول أولاً لماذا الحجاب ثانياً النقاب عبادة والسعادة ثالثاً قل موتوا بغيظكم أيها حبة الكرام وطه إن العين لتدمع وان القلب لا يحزن وانما لما يشفي الان على ساحه امتنا لمحزونون انها مهزله عظيمه حينما يحارب الحجاب من المسلمين بل ومن بعض علماء المسلمين مع ان الحجاب اصلا عظيم من اصول ديننا مع أن الحجاب شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام الحنيف وقد علم أعداؤنا أن المرأة هي السلاح الصائب والسهم الذي لا يحقق به رميل من أجل ذلك حرصوا على إفساد المرأة لكي يقرق المجتمع كله في بحال الشهوات وإنا لله وإنا إليه راجعون من أجل ذلك فقط كانت الحرب على الحجاب أي كان من يقود هذا الحرب كان وزيراً قبل ذلك أو كان شيخا من المشايح أو كان داعية من الدعاء أو أي أحد المهم أن الحرب على الحجاب لا تصد في النهاية لما عجزوا عن هزيمة هذه الأمة هزيمة عسكرية أعزوا يدبرون لها المكارب لكي يغرقوها في الشهوات وهذا ما حدث فبعد هذه الهزيمة المنكرة لهذه الحملات الصليبية وفي أشهر هذه المعارك والتي دار في مدينة المنصور يوم أن أصر قائد هذه الحملة وهو الوصد تاسي في مدينة منصورة في مصر لا أسأل الله عز وجل أن يحفظها قال اليوسي التاسع لقادته إننا لن نستطيع أن نهزم المسلمين هزيمة عسكرية ولكن كأس خمر وغني يفعلان في تحطيم الأمة ما لا يفعله ألف مدفع لكي تعرف لماذا الحرب على الهجاب لماذا الحرب على الختال لماذا الحرب من أجل رفع سن الزواج لابد أن نعي لكي نعرف مصارى القضية لأن القضية ليس حادثة مهاردة ليس حادثة اليوم وحادثة شيخ الأزهر الأخيرة هذه الحادثة المخزية ليست أول حادثة لكنه مخططٌ كامل لهدن المجتمع المسلم ثم نقول لابد أن نعلم أن الحجاب أيها الأحبة الكرام حينما نتحدث عنه ونقول لماذا الحجاب؟ لماذا المرأة المسلمة ترتدي الحجاب؟ ولماذا نتحدث عن الحجاب؟ نقول لأن ارتداء الحجاب طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل إذا أمر بأمر لا يجوز لأحد أن ينازعه ولا يجوز لأحد أن يطرق أمر الله عز وجل من أجل أي أحد الشجر بينه فالحجاب عفة ولا يجوز أطلاقا لأحد أن يطلق للسانه العناد لكي يعادي أمرا من عوائل الله جل وعلا مثل الحجاب قال تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن, أي فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات منه بزيلة. اسمع وأن يستعففن خير لهنه فالحجاب عفة ثم الحجاب طهارة الحجاب طهارة قال جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب لماذا؟ لماذا الحجاب يا رب العالمين؟ قال سبحانه ذلكم أطغر لقلوبكم وقلوبهم فالحجاب طهارة الحجاب طهارة لقلوب الرجال طهارة لقلوب الشباب طهارة لقلوب النساء الحجاب سدر هل أحد يقرأ سدر؟ الحجاب سدر النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه الصحيح إن الله تعالى حديث سدير يحب الحيال أو الستر. والحياء والستر يا عباد الله من عجل ذلك كان الحجاب تقوى لله جل وعلا فالمرأة المحجبة هي التي وضعت بينها وبين عذاب الله وقايا المرأة المحجبة هي التي الحجاب حياة الحجاب غيرة غيرة في قلوب الرجال ألذب بها النساء وهذا الذي يطلق امرأته بغير حجاب والله العظيم رجل لا غيرة في قلبه ثم اعلموا أن ترك الحجاب معصيا أقول هذا وأرجو أن نتبه ترك الحجاب يا عباد الله معصية بل ومن أعظم المعاصي التي توعب الله عز وجل فاعلها بالنار التبرس وطرك الحجاب معصية من أكبر المعاصي التي توعب الله جل وعلا توعب الله جل وعلا الذي يفرك الحجاب أي من النساء والنواب اسمع إلى هذا الحديث والحديث أيها الأحبة فيه أن أميمة بنت رقي بن رضي الله عنها أميمة صحابية أسلمت وجاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها عليه الصلاة والسلام اسمع أبايعك على أن تشركي بالله ولا تسرقي. ولا تزني ولا تقتل ولا ذكي ولا تأتي ببحتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى باية عن نبي عليه الصلاة والسلام النساء على ذلك ولا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى بأعلموا واعلمنا يا نساء التبرج سبب للعنة الله على المتبرجة يا رب سلم المتبرجة ملعون المرأة المتبرجة ملعونة تعرف اللعم اللعم هو الترض من رحمة الله جل وعلا اسمع إلى هذا الحديث الصحيح وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر أمة نساء كاسيات عاريات. رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة اسمع قال النبي إلعنوهن فإنهن ملعنات نعن للمتبرجات أريد أن أسأل من أولى بالحرب من أولى أن يعلن عليه الحرب هذه المتبرجة التي تفتن خلق الله وتفتن السلامة في السارع أم المحجبة المنقبة الطاهرة الفاضلة أيهما أولى أن يزعج أي إنسان أيهما أولى أن يزعج قلب شيخ الأزهر المرأة المتبرجة في الشارع هذه أو الفتاة المتبرجة في الجانعات أم الفتاة الصغيرة التي وضعت غطاعا على وجهها تسطرت تسطرا كاملا أيهما أولى أن ينزعج من أجله هؤلاء أمر الله عجيب بدل من أن نكافئ هذه الفتاة فتاة عندها تنشر سنة سنتين إعداد تلبس النقاب أيهما أولى نكافئها أو نعاقبها التي لم تلبس على الأقل الخمار يعني الحجاب يا جماعة نوع من اثنين الخمار وتظهر الوجه والكفين فقط و صدر الجسم بكاملة يعني تغطي الشهة وتغطي الكفين لكن أقل حاجة الموعى التي لا تلبس الخمار امرأة متبرجة فالمرأة التي لا تلبس خمار أو ما يعادله حاجة تغطي رأسها وتغطي كتابها مش تبقى الكتاب بينه يعني مفصلة هكذا لا هذا لا يجوز فهذه المرأة أقل حجاب وأنا بقولها هك أي امرأة تطلع من بيتها جبير الخمار فهي متبرجة وإلا فأنا أقول وسأبيد الآن بالأدلة بأن سدر الوجه واجم وفريضة لكن على الأقل أقل شيء أقل شيء لبس الخمر فقط أقل حاجة أما أقل من كده تكون المرأة بهذا متبرجة عاصية لله بل متوعدة بالنار يوم القيامة متوعدة بالنار اسمع لهذا الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريا مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها أي المتبرجات التي تركنا عبر الله جل وعلا وعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بل التبرد سوية وظلمة يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح وأنا لا أذكر إلا حديثا صحيحا قال عليه الصلاة والسلام مثل الرافلة في الزيلة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا مور لها الرافلة في الزين اللي بتمشي في الشوارع بزينتها ولا تستدر لا تتحجر هذه كمثل الرافلة والعياذ بالله في الظلمة يوم القيامة من أجل ذلك أيها الأحبة الكرام. كان التبرج من أعظم علامات النفاق عند المرأة المسلمة قال عليه الصلاة والسلام خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقيم الله وصر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة مثل الغراب الأعصى لا يدخل الجنة من هؤلاء المتبرجات إلا مثل الغراب الأعصى يعني نكرة يسيرة مما تداركت هن الله وتنى إليه قبل المباد فالتبرج يا إخوة نفاق والتبرج تهد وفضيحة التبرج تهدك وفضيحة قال عليه الصلاة والسلام أيها الرأح وضعت سيابها في غير بيت زوتها فقد هتكت ستر فقد هتكت الستر بينها وبين ربها جل وعلا المرأة المتبرجة هاتكة للستر بينها وبين الله عز وجل بل واعلموا أن التبرج فاحشة التبرج فاحشة التبرج فاحشة انظر إلى المجتمع من حولك انظر إلى الشباب الذين يفتنون كل يوم بهؤلاء النساء المتبرجات في الشوائد وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يعبر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون أتقولون على الله ما لا تعلمون فالتبرج فاحشة عظيمة تسيع لهذا المجتمع العظيم ثم التبرج التبرج وانتبه بهذه التبرج من سنة إبليس التبرج سنة إبليسية قال الله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما منظر الشيطان متخصص في كشف السوآت في كشف العورات فاحذرنا يا نساء المسلمين واحذر أن تكون امرأتك وابنتك من هؤلاء التي يتبعن سنة إبليس لعنه الله أن تكون امرأتك وابنتك ممن يتبعن سنة إبليس ثم اعلموا يا إخوة أن التبرج طريقة اليهودية الذين يشعرون التبرج في العالم كلهم يهود أصحاب بيوت الأذيان العالمية التي تقذب المبارد وأحدث المدلات ويلحظ وراءهم المغفلون من هذه الأمة كلهم يهود كلهم يهود بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا مما وقع فيه اليهود مما وقعت في الأمم السابقة قبل ذلك فقال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء أول فتنة وقعت في بني إسرائيل ضيعتهم دمرتهم ضيعت رجالهم ضيعت شبابهم ضيعت حياءهم ضيعت عفتهم كانت فتنة النساء فتنة النساء فتنة عظيمة من عجل ذلك يا إخوة فرض الله جل وعلا الحجاب حتى لا يوقع المجتمع في الجاهلية لأن التبرج جاهلية مدنة نعم التبرج جاهلية مش حضارة مش تقدر مش كما يدعوها أغلا وأي حضارة يعني المرأة لما تكشف عن صدرها وتكشف عن شعرها وتكشف عن ساقية وتكشف عن مفاتينها ايه الحضارة في كده؟ ايه الحضارة؟ الحضارة في الصدر الحضارة في الحياة الحضارة في الخلق وليست في التهتك هذا الذي نغى ويضحكون علينا يضحك الآن هؤلاء المدرمين على المسلمين هؤلاء دعاة التنوير دعاة الحضارة هذا الجيل الضال المضلل الذي تخرج على يد هودا شعراوي وقاسم أمير وطه حسين وجرج الزداني هذا الجيل المنتم العفل الذي تربى على هذه هؤلاء يا إخوة من المعلوم يقينا من حوالي أقل من تمانين سنة تمانين سنة بس تمانين سنة إيه ده قبل موضوع مدان التحرير يعني قريب أقل من سبعين سنة كانت نساء مصر كلهن منتقبات نساء مصر كلهم كانوا منقبات من أول زوجة الغفير إلى زوجة الملك كانوا جميعا منتقبات لغاية ما طلعت هدى شعراوي وطلع قاسم أمين رواد الجيل المظلم جيل الصفور هذا الجيل الذي سعى إلى هذا الحال الذي وصلنا عليه عليهم من الله ما يستحقونه ومازال هؤلاء إلى يومنا هذا يخططون لإقاع المجتمع لإقاع المجتمع في الجاهلية الأولى التي نهى الله عنها نساء المؤمنين فقال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يريدون إشقاط هذا المجتمع في في الانحفاظ والتخلُّف الذي وقع فيه بالفعث التبرج يا إخوة باب صر المستطير شر المستطير هذا الباب لما فتح على المجتمع كسر الزنا. كسرت العلاقات المحرَّمة كسرت الفواحش كسرت الاغتصار كسرت السرقة كسر كل الجرائم في المجتمع بسبب التبور لأنه من المعلوم أن بين الرجال والنساء هؤلاء الفطرين هذا النوم لابد أن يقنن حتى لا يقع المجتمع في الفاحشة حتى لا يقع المجتمع في الحرام أعاذني الله وإياكم من الحرام بل إنني أقول لحضراتكم وهذا هو محور خطبتنا الثاني باختصار النقاط بقول أهم الأدلة من القرآن والسنة عمدت جيل الوسائق معي عشان اللي يتكلم أهم الآيات والأحاديث بشرحها وتفسير الصحابة بقول إن قام عبادة مش عادة يا جماعة كل يؤخذ من قوله ويرض عليه إن كان شيخنا أظهر بيقول وطنع بالفتنة اللي هو طنع بيها أسأل الله أن ينفر له وأن يهديه ربنا يهدي فعلا يقولك النقاط عادة جاهلية يقول أنا أتحدى أي حد يجب لي دليل يا فضيلة الإيمان رويتنا لقد تعلمنا في الأزهر تعلمنا في الأزهر وأنا إلى الآن ما زلت أدرس في الأزهر أن الإجاب والنقاط من الإسلام هذا ما نتعلمه في الأزهر الشريف وأنا عايز أقول إن الكلام ده اللي بيقوله شيخ الأزهر هذا لا يمثل كل مشايخ الأزهر أبدا مشايخ الأزهر عظماء عظماء يدافعون عن النقاب وعن الحجاب لكن أصواتهم مكتوب معتل عليهم فهذا الموقف ليس موقف الأزهر حاش لله وإياكم أن تسيروا الظن بالأزهر السريح فإن الأزهر قلعة لكن المصيبة في أناس معينة فقط في أناس معينة فقط أما النقاب فهو من الإسلام والأدلة على وجود النقاب من القرآن ومن السنة كثيرة ومتضافرة أذكرها لحضراتكم ولكن في الخطبة الثانية وأقول قولي هذا وأستغفر الله ديوله الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المروس رحمة للعالمين عليه وعلى آله وأصحابه ومن اغتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد النقاب عبادة وليس عادة أكرر هذا الكلام الدليل انتبه معي جيدا فالأدلة من القرآن ومن السنة على أن النقابة شعيرة من شعائر الإسلام وعلى أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا منتقبات ونساء الصحابة رضي الله عنهم كانوا منتقبات مش كانوا لبسي الخمر بس لا كانوا منقبات اسمع إلى الأدلة سريعا الدليل الأول قال الله تبارك وتعالى وقل للمؤمنات ينضضن من أقصارهم ويحفظ نفوسهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ويضربن بخورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الى اخر الايه وللاستدلال يا اخوه من هذه الايه العظيمه في قول الله تعالى ويضربن بخورهن على جيوبهن الضرب. بالخمر يعني الخمار الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به يعني الخمار مأخوذ من الست يعني يقول لك الخمر تسطر العقل عشان كده سموه خمر تسمت خمر عشان بتسطر العقل وسمي الخمار خمارا لأنه يسطر الجسد الله عز وجل هنا يقول وليضغنن بخمرهن على جنوبهن يعني تغطي المراه من على راسها على وجهها هذا تفسير الحافظ ابن كثير هذا تفسير الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه للآية وهذا هو تفسير عبد الله بن مسعود لهذه الآية طيب وماذا نقول في قول الله تعالى إلا ما ظهر منها قال ابن مسعود إلا ما ظهر منها يعني السياب الظاهرة التي لا تستطيع المرأة أن تخفيها يعني واحدة الثلاثة منقبة ولبسها حجاب هي الهدوم اللي لبسها دي مش بينها هي دي الزنا الظاهرة والدليل على ذلك لأن بعض الناس يقولك إلا ما ظهر منها يعني الوجه الكفين نقول لا لأن الله عز وجل لم يقل إلا ما أظهرت منها ما قالش إلا ما أظهرت لأن الوجه الكفن المرأة هي التي تظهرها لكنه قال إلا ما ظهر منها وده مش كلام هذا كلام عبد الله ابن مسعود الصحفي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أما الدليل الثاني من كتاب الله جل وعلا قومه عز وجل الكلام ذا على وجوب النقاب على وجوب النقاب قال, قال الله عز وجل والقواعد من النساء التي ذا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير يخل والتي لا يرجون نكاحا من مرأة واحده عندها 70 سنه ولا 60 سنه لا يرجون نجاح ما عادش عندهم من الرجال لا يخشى عليهم الفتنه ولا يخشى منهم الفتنه ربنا قال ايه ليس عليهم جناح ان يضعن ثيابه هل يعقل ان معنى الايه ليس عليهم جناح ان يضعن ثيابه يعني تكشف شعره وتكشف صدرها هل لا يعمل يعني؟ لا طبعا ما المعنى الآية إيه؟ أي يضعن ثيابة ظن يعني لا جناح علي, على هذه المرأة العجوزة أن تكشف عن وجهها إذا خرجت إلى الشارع ليس على إذا حرج طيب يضع معنى الآية أن هناك جناح وحرج على المرأة التي ترجو النكاح يعني التي لازلت شام المرأة الشامة يجب عليها أن تغطي وجهها بنص الآية أما ضرعة العجوز الكبيرة ليس عليها جناح أي ضعم ثيابهن وبرضه غير متبرجات بزين. هذا دليل من كتاب الله جل وعلم الدليل السير قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلالي بهم ليه ذَذِكَ أَدِنَا أَيُّ عَرَفْنَا فَلَا يُؤْزَيْنَا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا وَرَحِيمًا الإدناء قال ابن عباس ده كلام ابن عباس والكلام ده نقل ابن كسير في التفسير ونقل ابن جريل في التفسير معظم المفسرين نقلين الكلام ده حتى لا يقول قائل مفيس دليل هتودي الكلام ده فين طيب وعلى فكرة الكلام ده هو كلام ابن عباس اللي أقوله دلوقتي ده هو نقله فضيلة الإمام الأكبر محمد سيد منطاوي في التفسير الذي كتبه التفسير الواصيل للقرآن الكريم حينما كان أستاذا للتفسير في جامعة أسيوط ألف فضيلة الإمام كتابا كبيرا في تفسير القرآن والكتاب عندي موجود النهاردة في أي حتى مكتبة إلكترونية على الكمبيوتر في المكتبة الشملة تجد هذا الكتاب ادخل عليه وانقرأ تفسير فضيلة الإمام الأكبر بارك الله فيه في آيام سورة الأحزاب هتلاقي نائل الكلام ده أما الكلام تغير من الوقت نسأل الله أن يسبت قلوبنا على الحق المناصب بتغير الناس المناصب بتغير يب أنا بنقل لك حتى كلام شيخ ما أظهر نفسه كلام شيخ الأظهر فيه تفسير نفس الكلام اللي احنا بنقوله ده حتة ان النقاب عادة جهلية والخيتان عادة جهلية ومش عارف ايه وين كل ده ما تنشأل بعد الوصول للمناصر نسأل الله ان يهديه وان يسبت الجميع الحق قال ابن عباس في هذه الآية أمر الله نساء المؤمنين اذا خرجنا من بيوتهن في حاجة ايو وطين وجوهن من فوق يؤوسهن بالجلابين ويبدين عينا واحدة يعني لكي يرون بها الطريقة وتفسير ابن عباس ده ما قاله جميع المفسرين حتى الناس اللي بتقول ان غطاء الوجه سنة بهو صفر ينقلون هذا الكلام ايضا وهذا كلام ابن مسعود كلام عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ايضا نفس الكلام ما بقى بعد كده يقول إنه قبع هذا جاهلية ده بنود الأدلة دي فين؟ أين ندى بهذه الأدلة؟ فيا إخوة هذا قرآن الله جل وعلا وهذه سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأدلة من السنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إن كان ينظر إليها لخطبتها طيب بالمفهوم المخلف في الحديث أن الرجل إذا نظر إلى امرأة أجنبية عنه هو ما شاهدته على حاجة ينظر إليها كذا فهذا عليه جناح يعني عليه اسم في صرع الله عز وجل دليل آخر من سنة النبي والدليل هذا في صحيح الإمام البخاري من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك الشهيرة حادثة الإفك التي تهمت فيها عائشة تقول طبعا حادثت وين فيه أن عائشة لما تركها الجيش وانصرف ولا يعلمون أنها ليست في الراحلة وانصرف وكانت عائشة تقضي حاجتها تقول عائشة فنمت في مكاني وأنا أعلم أن رسول الله إذا فقدني سيرجع إليه يعني أن الجيش يرجع يأخذني تاني فنامت مكانها وهي في الصحراء فجاء صفوان ابن المعطل صفوان ابن المعطل كان في آخر الجيش يمشي وراء الجيش حد وقع منه حاجة بيخدها ولما فيه وصل بيدها فلما رأى سوادا من بهيت يعني صفوان ابن المعطل أم المؤمنين عائشة تقول أنه لما اقترب منها تقول فلما رأاني عرفني اسمع وكان يراني قبل نزول آية الحجاب قال الله ما سمعت منه إلا استرجاع يعني قال إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيَّ رَجَعُونَ تقول عائشة فَلَمَّا رَأَيْتُهُ خَمَّرْتُ وَجْهِي غَطْتُ الشَّهْر ده دليل علينا أن عائشة رضي الله أنا كان منتقب أهل يعني إننا بحيسين عائشة تعمل عادة جاهلية النبي هيسم أم المؤمنين عائشة تعمل عادة بالعصاصل في الدين حديث أسماء بنت أبي بكر خلي بالك أسماء بنت أبي بكر عندها حديثين الحديث الأول اللي هو لما دخلت على النبي بثيابة خفيفة وقالت والنبي عليه السلام قال لا يا أسماء ما المرأة إذا بلغت المحيط لا يحل لها أم يظهر منها إلا هذا وهذا أشر إلى الوجه والكفين هذا الحديث ضعيف لكن الحديث اللي عن أسماء رضي الله عنه صحيح تقول كنا في الحج وطبعا أسماء ليست من أمهات المؤمنين عسفنا يجيس واحد يطلع يقول إن النقاب ده خاص بأمهات المؤمنين لا هي أسماء من أبي باكر كت من أمهات المؤمنين لم تكن أمهات المؤمنين مع ذلك اسمع تقول أسماء كنا في الحج يعني هم بغرض مناسك الحج في بيت الله الحرام نسأل الله أن لا يحرمنا من الحج والعمرة تقول أسماء كلنا ونحن في الحج إذا دل منا الرقبان لو أرد منا الرقبان يعني رقبان الرجال كانت النساء لوحده والرجال لوحده إذا دل منا الرقبان يعني الرجال أسدلت إحدانا من على رأسها على وجهها فإذا ابتعدوا عنا رفعتهم مرة ثانية ده دل عليه لأن طبعاً المرأة المحرمة لازم تكشف وشها وإيديها المرأة المحرمة لكن إذا دلت من الرجال تصدل من على رأسها حتى لا يراه الرجال الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفة زيني أنا أريداً أن أسأل ألا تكفي هذه الأدلة؟ على فكرة الأدلة كتير لكن أنا مش عايز أطوره الأدلة على موضوع الحجال ومناقشة ما أدلة الناس اللي قالوا الحجاب سنة ولا فرط لكن إجمال الأمة مجمعة بقوله الأمة مجمعة على أن النقاب شعيره من شعائر الإسلام واختلف الفقهاء هل النقاب يعني غطاء الوجه فريضة ولا سنة فمنهم من قال هو فرط واستدل بهذه الأدلة ومنهم من قال بل هو سنة مستحبة واستدل بأذلة أخرى رد عليها رد علي آخر وليس الكل متفق على أن النقار من الإسلام وشعيره من شعائر الإسلام فلماذا ينكر لحساب من ينكر النقار وينكر الحجاب ولحساب من تعمل هذه الحرب وأخيرا أقول لأعداء الإسلام وللذين يحاربون الحجاب والنقاب قل موتوا بغلظكم إن قدر الله عز وجل سيرضب ومحد سيرضر يحارب النقاب ولا يحارب الحجاب كل الذين حاربوا الحجاب هم الآن في مزبلة التاريخ والآن بفضل الله تعالى نساؤنا يرتدين الحجاب وعلى فكرة بعد انتشار القنوات الدينية أزعجهم انتشار الحجاب خذوا الإحصائيات دي الإحصائية بتقول إن أكثر من 17% من نساء مصر منتقبات أزعجاتهم هذه الإحصائية أكثر من 17% وخلي بالك معظم المنقبات شباب بنات شباب مش نساء عجائز كبار لا معظم المنقبات يعني 99% من المنقبات شباب فتيات شباب فأذعجاتهم هذه الإحصائية وطبعا بصفة عامة بصفة عامة المتبرجات ليسوا كسرة في مجتمعنا الآن بفضل الله تعالى يعني لو قلنا المحجبات بصفة عامة أكتر من سبعين أو تمانين في, في هذا المجتمع في مصر بفضل الله تعالى المحجبات بصفة عامة اللي لفس حجاب كامل واللي لفس الخمر بس واللي لفس حجاب يطرنح بفضل الله تعالى مائلوش على السبعين عشان كده هؤلاء يموتون من الكمد ويموتون من الغيز إن الجهود التي قام بها القاسم آمين وهدى شعراوي وضيهم من دعاة الضلالة قد ذهبت أضراج الرياح عاد المارد الإسلامي بفضل الله تعالى وعادت النساء إلى الحجاب وأنا أدعو النساء إلى الحجاب ادعوهم الى النقاه ادعوهم الى الله اذا كنتم تريدون نصرة المسلمين ونصرة المستضعفين في فلسطين فكفوا شركم عن شباب المسلمين وذلك بارتداء الحجاب وبارتداء النقاب وحاتواكم انتم ايها الاباء ايها الازواج ايها الاخوه ايها المسلمون فلنلزم ابنا انا بالحجاب ولتلزم بناتنا بالحجاب ولتلزم امراتك بالحجاب إما بالخضار وهو أقبل شيء وإما بالحجاب الكامل وهو النقاء وهذا هو الأولى والأفضل وهو الواجح إن شاء الله بأنه هو واجب فيا إخوة هيا بنا لنغيظ أعداء الله لنعود إلى الحجاب وإياك أن تسمح لبنتك أوعى تسمح لبنتك إن كانت مرقباً ليتغل عن نقاب علشان تروح المعهد الأزهاري اللي يقدر يرفع عضية يرفع مفيش حرك وعلى فكرة وزير التعليم أبل كده منع المنقبات من دخول الجامعة فقامت مجموعة برفع قضية على وزير التعليم وكسبوا القضية وحتم القضاء بإلزام هؤلاء المسؤولين في وزارة التعليم بقابول هؤلاء النساء المنقبات وبفضل الله دخلوا الجامعة ودخلوا الحرم الجامعي ودخلوا المسكن الجامعي بفضل الله تعالى إياكم والتنازل لأن الحرب الآن حرب لا بد أن نشبت فيها وأن تصبت نساؤنا على الحجاب وإياك أن يدوه المسلمة أن تتنازلي عن النقاب أو تتنازلي عن الحجاب فهو عفتك وشرفك وسترك فإياك أن تتخلي عنه وأخيرا أتوجه إلى الله عز وجل أن ينصر الإسلام وعز المسلمين اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرامين ويا رب السماوات السبع ورب العرص العظيم وصلّ على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ودمر الكفر والكافرين اللهم عليك بأعدائي الإسلام والمسلمين اللهم عليك بمن حارب الحجاب اللهم عليك بمن حارب النقاط اللهم عليك بمن حارب الحجاب اللهم شل عمكانهم وأخرس ألسنتهم وجعلهم للناس آية وجعلهم عبرة لمن يعتبر اللهم جعلهم عبرة لمن يعتبر اللهم جعلهم عبرة انصر دينك وكتابك وعباده المؤمنين اللهم انصر المجاهدين في الاقصه اللهم انصر المجاهدين في الاقصه اللهم كن للمعتصمين في المسجد الاقصى اللهم احفظ المسجد الاقصى من مكر اليهود اللهم احفظ المسجد الاقصى من مكر اليهود اللهم احفظ المسجد الاقصى من مكر اليهود وعليك بهم فانه لا يعجزك يا رحمن الرحيم الله ارحمنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا, الله لنا وما اخرنا وما وما اعلننا وما أنت به منا انت المقدم المؤخر لا اله الا انت يا رافع المتفاضله وتمت نوافله وحق على وعيدك ووعدك اللهم انزل علينا الساعة رحمة من عندك يا ارحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغلق